دوما ديني يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء القاضي كل الصفة كل الصفة وعيش بين الأصيا بين ديني يعلمني دوما وحبا أوفيا ديني يعلمني الوفا دوما وحبا أوفيا ألقى به كل الصفاء ألقى كل الصفاء واعيش بين الأطفى واعيش بين الأطفى أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأسقى وفي بعهد للتقا المؤمنين القياء وفي المحبين النقاء وفي المحبين النقاء والود كل الأنقياء والود كل الأنقياء يعلم الوضع دوما وقبل أو في يعلم الوضع دوما وصفا وصفيا القى به كل الصفاء القى كل الصفى بين كل لله عهدي والولى والمؤمنين الأولياء الله عهدي والولى والمؤمنين الأولياء ولغيرهم من البرا ولغيرهم من البرا هو الأمن والبشرى لي هو والبشرى لي أو من وحبني أوفياء، ألقاه كل الصفاء، ألقاه بين, وأعيش بين أوفي ولو القلب لا ويعينني ايمانيا ولو القلب لا ويعينني إيمانيا لا أخشى أصناف البلا لا أخشى أصناف البلا إن الوفاء أغلى لي إن الوفاء أغلى لي الوفى. دوما وحبا أو القاده كل الصفاء، القاده كل الصفاء، بين الأحياء، بين ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوثاء ديني دوماً وحب الأوفياء ديني يعلمني وحب الأوفياء ان به كل صفاء ان به كل صفاء ان بين الاصفياء What the he one